إنا الله لله أستعينه ونستغطره ونعوذ بالله من شرور عن ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له يا أيها الذين آمنوا أستغل الله حقا تقاتل ولا تنوتن إلا وعنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا فقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوز معظيما يا أيها الناس تتكم ربكم الذي خلطكم من نبت واحدة وخلط منها زوجها وبدت منهما رجالاً كثيراً ونساءاً وقف الله الذي تساعد النبي والعرقان إن الله كان عليكم رقيباً وأشهد أن إله إلا الله صحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأجل أمانة ونصح الأمة صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد تمام رضى الله رب الدعا النبي ورسوله يعلم ان الله قد انزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو تره المشركون يريدون قبلها يقبلها يريدون أن يتعلون الله بأسواههم ويأبى الله إلا أن يتم من ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون دين الله عز وجل أنزله ليحكم البشرية والبشرية كلها لينظم الأرض المعمورة بأسرها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وهذا الدين فقاتمة الرسالات وطيس جل الوحي وانقطاع الروح الأمين عن الأرض إعلام عام على أن البشرية لا ينفذها ولا يخلحها إلا دين رب العالمين وإعذان من الله على أنه لا يشبع النفس البشرية ولا يروي غليلها ولا يسد فراغها ولا يشبع جوعتها ولا يروي ضمعها إلا هذا الدين وما استقامت البشرية على نهج الدين إلا واستراحت وسعدت وما تنكبت الجادة القويمة التي رسمها رب العالمين إلا تعفت وشقية من عمل صالحا من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فلنحنينه حياة طيبة ولنبذينهم عجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وبقدر الالتزام النفس الإنسانية والمجتمعات البشرية بالطريق القويم والمهج المستقيم الثراث المستقيم الثراث المستقيم الذي أمرنا رب العزة أن نتمره في كل ركعة ما تجديها بين يديه اهجنا الثراث المستقيم بقدر انتزامها بهذا الثراث المستقيم بقدر ما تستريح. وتنبسط أتاريرها وتقر عينها وينشرح صدرها ويعن الرطاء والسعادة كل الأرجاء التي تتظلل في أكيائه في وتعيش في غياله وما جرب الإنسان ترك هذا النهر إلا وتخطفت الشياطين واجتالت تشبعه شقاء وتزيقه مر التجربة ويتكبد بوسط البعد عن نهج الله عز وجل ومن يضل الله فما له من هاج له عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله نواب وهذا اعلان عام منذ ان ظادرت فطى هذا الانسان الجنة لتدد طوق هذه الارض ودعه رب العزة بهذه الكلمات اهبط منها جميعا وفي البقرة اهبطوا قال اهبط منها جميعا بعضكم لباب عديد فإن ما يأتي إنكم هدى فمن اتبع هداية لا يذل ولا يشكف ومن أعرض عن ذكر فإن لهم عيشة ضمتا ونحشره لوم القيامة عاما وكلمة الضمت بما تحتويه من القلب وتضمه من الحيرة والشرود وتحويه من الضياء والتمذف كلها تجمعها السلمة الربانية الضنك فإن له معيشة ضنكا ونحسره يوم القيامة عمر ولذا وعندما جرب الإنسان أن يعيش في ظلال هذا الدين ويسير على هذا النهج الكون فلا يعيش حياة من السعادة والعزة والربعة والسماء ما يعبر عنها بعضهم لا لتمر بنا حالات من السعادة إن كان أهل الجنة في مثلها فهم في نعيم عظيم يعبرون عن سعادتهم وعن راحتهم بثلاثهم بروت العالمين بهذه الكلمات إنس الدنيا جنة من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة هي جنة الإنس بالله وتطبيق من هذه على النسل عاش الجيل الأول والجيل الذي بعده القرون الكرون الثلاثة المسهودة لها بالخير خور الكرون قرني ثم الذين ينونهم ثم الذين ينونهم عاشوا هذه المعانى وهو يشعرون أنهم فوق الأرض فاتتسلقوا إلى الكمة السامقة من سبح الجاهلية وتخلطوا من أحالها ونظفوا أنفسهم من أوضارها ومن تلك الكمة كانوا يفكرون وينظرون الى اهل الجاهلية و الى اهل الارض ولذلك فان بحكت عنهم في دنيا الاضطراح والاستقرار فإذلك لا يعبر ابن سلمية رحمه الله مع انه في في الكرن الثامن والثابع والثامن الهجري يقول ماذا يسمع فيه عدائي إن السجن خلوة وإن نكلي سياحة وإن قتلي شهادة أي سعادة وأي تمأنيلة يغمرها هذا الناج الرباني لهذه النسف البشرية التي تتحرر من كل أولهاق الأرض ومن كل قردها وتنطلق بأشواقها المجلحة من كل أغلالها التي يرصف فيها أهل الجاهلية وفي دياجيرهم يتضيرون يتضير وفي حيرتهم يعمهم هذه السعادة يعبر عنها حسنا رحمه الله عندما داء إليه النشير يا سلمه ان المنع منع فاروق ياتمرونا بك لنصلو تخرج اني لك من النافعين قال له اهوذا انت يعني هذا تقديري اهوذا ان الله هذا لامر قد جعل الله لكم من شيء قدره ارمى لمن الموت اكثر يَوْمَ لَا كُدِّرَ أَيَّا الْمُسُورِ يَوْمَ لَا كُدِّرَ لَا أَرْحَبُهُ يَوْمَ الْمَقْدُورِ لَا يَنْجُوَ الْحَذَرِ يَعَذُرَ عَنْهَا تَيْكُتُبْ رَحِمَهُ اللَّهِ وَتَحَدِّثُنِي كُسَّتَهُ أَخْطِيْ حَمِيدَ ثَمًا لِأَذَرِ تَكُولُنِي تنواز الثامن والعشرين من أجسس سنة 1966 جاء الترذيك على قرار إعدام الأستاذ سيد من عبد الناصر وأنقي القرار إلى حمد البسياني لمنصبه في الليلة الماء التي تليه قالت ولعل الدولة قد أيحت وترتب عن عن حكم الاعدام فارق رباعاني وقال ان استقدر الاساد خطاره للعالم اجمعين وليس لمصر وحدها فهلا واسرع لانه يعتبر ويخطط حكم الاعدام واخرج بعده 6 اشهر بعد فتحي فرت ذهبت امي ولا تتاب رجلا تحتمل بدني لأن سيد كان يملأ علي حياتي ما كنت أظن أني أستطيع العيش بعد قالت فذهبت إلىه وكنت له إنهم يطولون إلي اعتبر فسنخصف حكم الإعدام فقال سيد رحمه الله عن أي شيء أعتبر يا حميدة عن العمل مع رب العالمين والله لو عملت مع جهة أخرى غير رب لو عملت مع أحد غير الله لا اعتبر ولكني لن أعتبر عن العمل مع الله ثم قال المسلوك لفرع الأحياء هم المسلوكة ينوخ بين ناغرات يكون لها مطرحما اطمئن يا حميدة إن كان العمر قد انتهى فسننستبع حكم الاعدام وإن لم يكن العمر قد انتهى لن ينستبع حكم الاعدام ولم يغنى, ولم يغني الاعتبار شيئا في تقديم الاجل او تأخيره اليكيمة بلغها السرد ثاني بهذا المنهج الربان. أي ضرة تسلق إليها الإنسان الضعيف الذي تهده أي مكبة أو مكبة ريح من الدنيا كيف يتسلطه كيف يكل هذه الضرة وكيف حطم الكيور وكيف تحرر من الأغلاب وكيس عاش في الظلال في ظلال القرآن وفي ظلال هذا الدين ورد شريف جربت أن تنطلق بعيدا عن هذا المنهج الغبال لقد هربت أرد من الله عز وجل أثناء هروبها من الكنيسة يوم أن تسيكت الكنيسة في باسم هذا الدين وأصبح الأحبار والرغبان أرضابا من دون الله يشرعون من بغير ما أنزل الله ويفردون الأكواس على الشعور ويعددونهم التواظيس من الملوك والأمراء باسم الدين وباسم جهنم وباسم الجونة وباسم القيامة ويوم أن وزد في الكنيسة نفسها محكمة عسكرية وتغمة مجربة تشكل المحاكمة الكلفية ومحاكمة التفتيش تبحث عن الذين يتكلمون بالعراء العلمية وقتلت ثلاثمائة ألف منهم ثلاثة وثلاثين وهم أحياء لأنها انحكمت على قرونه بالإعدام لأنها مقالت الكروية في الأرض وتجمت جميله وكوبر معذبت كوبر لكسر أصبحت قروبة وهي التي تفرق ترفع الأتاوات الغالية والضرائب الفاضحة الأتاوات الغالية والضرائب الفاضحة لرجال الشريسة من أنفسهم ومن أعطابهم ومن عزتهم ومن نسيبهم ومن دمائهم ومع هذا شبح البابا ومن حوله من سلجة كرمة التي تعبد الناس لزواجهم من دين الله وحتى كان شخص البابا هون رعيبا يقف مضاجع المنوك في بنامه ويرعب الأمراء ويرهدها يوم عنه اختبع واخترق هم الباب جبال الأن أثناء الثلوج وتجد ثلاثة أيام أمام قلع الكلاشة التي يقيم به الباب لأن الباب يأفو عنه ويرجيل عنه قرار الحرمان حتى أفى عنه الباب وملك فرنسا يومئذ السوف الخشين تذللا يسجد على الثلج حافيا عاريا الراس لعل بابا يمنه عليه بالكلمه ع هذا الغول البشع الرعيد الرهيب اصبحت اوروبا تفكر في كل الخلاص من في توصيه الخلاص منه طهارتك من الله حتى تسقط الكميصه وتحطمنا وقالت تلا اذن الكميصه تستطيل علينا بخالقها وترمي الى بجله ربنا فاذا انكر الغيبه له سقطت وتحررنا من اغلالها وان اذا غرابت الكميصه من الله وتصل من اغلال الكميصه ورد فعل لأصهابها وجاءت أكبر ثورتين في العالم الأوروبي ثورة 1789 الثورة الفرنسية وثورة 1717 1717 الثورة البيشفية وإن أكبر حجتين شاهدتهم أوروبا بعد, محا... بعد التخلص من الكريم جاءت رب فعله وشعاراتها فعل مثل الحادة والعلمانية أما شعار الثورة الفرنسية فهي كلمة مرامو اليهود التي أطلقها وبدأت الجماهير الغواء والتهناء ترددها آخر ملك بأمعاء قسيس. أي ابكروا بطن آخر قسيس واسمكوا بها آخر ملك. أي أنه الملكيات والأبيان في الأرض. في أوروبا. ثم جاءت الثورة البلشفية. وأعلنت لا اله والحياة مادة. ومشرت وعلى أوسع نقاط قصة راسبتين ذلك الكاردنال الذي كان يعمل في أيام القيافرة وعلاقاته الجنسية الفاضحة مع أميرات الكثور وملكاته حتى تبت الناس كما أعلن منه أن الدين مخدر وأن الدين أثور الشعوب جعليني. واستلم الحب سنة 1917. وظن الناس انهم تخلصوا من الثقل الذي ناءت في يوروسيا طويلا. ثقل القواصرة الجبار. وانها تخلصت من تغمة المنوط. والكياثرة التي طالما اتكذت أنواله الممتصد دماغا وحكم ليلين ستة أعوال ثلما مضى إلى جهنم وبئس المصير بعد أن حاول السالين اغتياله وأصابته الرصاصة في عنجوته ولذلك كان في أواخر أيام يليلين لا يسمع الذين حوله وجاء استاني وحصل ورن شعار من كل طاقه ولكل حاجه واعلن الاشتراكيه وصلنا نا. ان نطبق اقوال ماركس و엥ل ومن أو لا يتبق أقوال ماركس وليمن وغلها بأهدافينها حتى يطمع المجتمع الاشتراكي الجنة الموعودة والفربوس المفتور الذي يحلم بها الشيوعيون وهم يعيشون في الغراب وصارت الثورة الاشتراكية وحكم إيمين مدة ثلاثين عاما متواصل وأعلن من المواريات الإسلامية للمستالين حكم ثلاثين عاما متواصلا من أجل ١٩٤٤ إلى أجل ١٢٤٤ إلى ١٩٥٤ أو 53. 30 عاما متواصلا ومنذ الأيام الأولى أعلن للمستالين للذيوريات الإسلامية أيها المسلمون أعيادكم دينكم شعائركم كلها محبوبة كسوا مع الثورة التي حطمت الكوافرة حتى تتحرروا من الأغلال والخيوط وفرح الناس وركفت الملايات الإسلامية في جنوب روسيا مع للم كل مكان الذي كان وقد كان أيام للم وقد كان الهنود أيام للم الهنود المسلمون يهنعون بعضهم بعضا بقدوم للم والتخلص من أغلال الكياث القواصرة ومن روابطها ومن قيودها ثم كشر عن أنيابه وتذكر وقدر وعبت وكلح وبتر ثم افتلع الولايات الإسلامية واحدة فيه الأخرى وكان ابتلاع قبطاشا بخبيعة من الضعب الأكبر لأن أهل قبطاشا معروفون منذ أيام القياثرة بصلابتهم وشدتهم معروفون منذ أيام شامل العمام شامل الذي وقف في باغستان مدة ستين عاما يقاتل القياثرة فعرفت روسيا وعرف للم وسهلين أنهم لم يستطيعوا أن يواجهوا الشعب الفتاكس مواجهة في ملدان النزال وعرض القتال بل من خبيعة واستغلل نفتا كمال أتى تركيب في الأرض من أجل أن يدح الطريق للجيش الروسي الأحمر واحتلال دارستان وفتاكس فاتصل نفتا كمال بالشعب القفطافي وقال نحن الآن في أزمة وضائقة ويريد, ويريد الجيش الروثي أن يمر من بيوتك من, من بلادكم لوقفة جانبنا في وجه الحلفاء تسمحوا له أن يمر لأنه يريد أن يقف بجانب إخوانكم المسلمين الأتراك وعندها فتح له القفقات أذرعهم والترك بأساطينه الجامية والدرية وهكذا ابتلعت قفقات وبين أن تطلق تلقى وبخبيعة من مستفى كنال الذي لم يدع تركيا وحدها للغرب بل وضع كذلك جيرانه القبطات للجيس الأحمر بدأ التالي يكفت سياسة التجميع على الشعوب الإسلامية ولقد حذتني أهل قبطاتها ممن شهدوا مجاعات وعاشوها أياما مرة وساعات حليفة أمانه كان يضع عشرات الأنوف من البسلمين في السجون ويتركهم جوعة حتى يموت جوعة فيموت العدل قبل عظيم فيعطم العدل عدنه حتى يمد في حياته يوما أو يومين أو ثلاثة ثاني لقد أكلنا احتلاء الضغان الذي تذكى فيه جدران السجون التي تمنا ننصف في داخلها. وقد أخذ الملايون والقاء في منازل المرية بدون طعام او او زكاء حتى ما تجوعا ودردا. وإذا فتسيب الاحصائيات استانين. كان يوثنين واربعين مليون وخوان ربع كر تلاقص عددهم إلى سبعة عشر أي مليون أي قدل من خمسة وعشرين مليون من البطر على ودسته لإستانين لأنهم كان يتناسبون ومع ذلك عددهم خمسة وعشرين مليون وبين في نوسيا أنها مرضى من هذا الغول الذي يرد على مشارك حديدها الجنوبية إلا بتحويل الدين إلى تذكير قومي ومنذقتها بينها وبين الصين إلى ترتفال الشرقية وترتفال الغرقية وتركستان الوردية تصموها الى القوميات الخمسة قربيبستان اصبتستان تركمانستان اصبتستان خمسة قوميات تركمان اصبت تاجب قربيب قربيبيا هاو المكابعات الخارجة احيان فيها الروح الكونية. لكن كيف يمكن ان يسدل فراغ الروح. الان اعلت روسيا في عهد الثاني تستطيع التغلب على الفترة الإنسانية ضمت أنها تستطيع أن تجتس من الفترة الإنسانية التي فكر الله الناس عليها حب التدور وغروضة العبادة ولكن هذه كل هذه البدائل لم تكن متنمع الجوعة الروحية التي يعيش الناس في داخل الروحية سواء من النصارى منهم او المسلمين تحول الناس في الاتحاد السوفيات الى كطعان من السوائم والديار يأخذون من كل منطاقته ولا يأتون احدا حاجة وعمت المساواة في كل الشعب ولكن في وحده ستة ملايين من الحزب الشيوعي يعيشون عايشاً ضمانة في للطرف كل واحد منهم وكادوا نفوك العامل في أوروبا من ناحية التأمينات والضمانات وغيرها التي ضمانتها لهم فائة من ما يتسلل لجان المركزيه للحزب الشيوعي و240 مليون يعيشون مجردون يعيشون مجردون من الجاه والمال جميعا يعمل طيلة يومه في الحقل او في المصنع ويحضر عند الظهيره يصب له من المرق يحتاج الى رواقه ليبحث عن حبة الرب في القعرية فلا بد أن يشغل العمال عن حالهم عن أنفسهم فرخص الاتحاد السوريات الخمرة وأباح الخمرة الفتكة. واصبح البيرة بسعر الماء المفتر وانطلق الناس يزيبون عن آلامهم وعن واقعهم الأسيط المؤلم بالعرض من حياض الديرة وغيرها حتى نقلت الإخصائيات الغربية أن معدل تنايل العامل من الديرة في روسيا يوميا والكحون المخطفة عشرين لترا عشرون لترا سطل كاعب لا يسربه البهن ولكنه يسربه العامل في داخل الإتعاد السوبياتي لأنه لا يجيك لحظة أن يفتر في واقعه ولا في مصيره كل موظف في الدولة لا يمكن أن يعمل تحول, تحول إلى طبقة من المرتشين وإلى صلبية منصمة عجيبة شلت الحركة وعوقفت العمل وبدأ الانتاج الذراعي قل تبريديا يوما يوما اوكرانيا نتوانيا سهولها تكفي لكي تمز نصب العرب بالكار. اين كنف هذه المكافعات اين كنف روسيا طرف الكياسرة لقد باتت روسيا لا تستطيع أن تعيش سهرا واحدا بدون القمح الأمريكي مع أن مساحة روسيا ثلاثة أبعاث مساحة أمريكا لأن الله عز وجل أودع في أعماق النفس البشرية حب التملك أما أن يعيش الإنسان دادة لا يبع في جيده كرشا ولا يملك زوجة ولا بيتا ولا غير ذلك هذا لمن يعمل لقد فكروا إننا نعمل وعرفنا ودماؤنا كلها تسف في يد التغمة الحاكمة ممن يسمون يسمونهم منكذي العمال ومع أن رفعوا شعاروا يا عمال العالم تعيدوا وعندما زار خري... خري... خريتشوف أوروبا والتقى بكذب وجاء عمال سويترا لمقابل زعيم العمال في العالم خريتشوف سنة العجلة تعمل ثالث الدول ذهل خريتشوف أقل عامل في أوروبا يمت سيارته وتأمينه الاجتماعي وضمانه الصحي وبيضه الذي يعيش فيه واسرته يتعيش عيشا لا يعيشها المتنفذون من أبناء الاتحاد السوبياتي ولذا بدأ خريتشوف يحاول أن يهز المجتمع الروسي من جديد وينطلق بعض الانطلاق من قبضة الحزب الشيوع الجبار ولكن فجاءه برجناب بالانقلاب وأخذ ذنب الحكم وواصلت تجربة المرة روسيا الآن الاتحاد السعودياتي يستورد سنويا 16 مليونة قرح من أمريكا وإذا عرامت أمريكا أن تحدث انقلابا في باقي روسيا فإنها تؤخر شحنات القرح شهرا أو ثلاثا ويبطي هذا لهز مجتمع السور جاتي جأتره فالناس لا يجدون الرغيط اختفى الرغيط من, من كثير من الأنحان الروتية ومن ذا الذي يجرؤ أن يفتح ثمن من ذا الذي يجرؤ أن يتكلم ويسأل عين الرغيط إن المشنقة تنفضل لمن سأل عن الخبز أو عن غيره من المواد الغدائية البطاقه حلت محل الرغيف في كثير من المقاطعات اصبح الناس في الاتحاد السوفياتي وللحرمان الذي يعيشونه يتم منع ان يجمعوا او يزروا اشاره من العالم الامريكي ولذا تجد الشبيبه من اجلاء ال20 جيل هذه يحمل في داخل جزل الداخلين سورة كتعة من صندوق الدخان الأمريكي حتى يراها فقط ويتلذب برؤيتها أو تراه يكس العلم الأمريكي عن أية كتعة كلاس يراها ثم يبعها يرقع بها ثوبه من الداخل يرאה دون ان يراه الحب الشموع في خلقه وتنزه ذروعتها ويستشهد مرآه اصبح الناس يتمنون وان كانوا الخالدون الذين تحدثني الشباب من الزرقاء عندنا من الاردن عن زميل له قالت له معلمته وأستاذته في الجامعة أحضر لي بن طالما من الكابول وأنا أعطيك ابنتي ويحددي من الأستاذ المشرف على رتالة الدكتوراه الدكتور عبدالغاني عبدالخالف رحمه الله وكان رئيسا لكسم الأصول بالعذر إبدان الحكم الناصري قال لي يحدثني عن العقل الماثري يقول لي يهد بابت من أقاربنا وأرحامنا بعثة إلى الاتحاب السوبيات وعندما أخذ إجازة من رئيس الأكاديمية قال في ظلام الليل وإذا بشبح يظلله الغشق الدامس في وسط الليل وصير اليه من خوف النافذة قال فخرج واذا به رئيس الاكاديميه قال لي ان تذهب لاجابه في مصر فالا ان تحضر لي هديه من مصر قميصا او بنطاله فاحضر له قميصا وبنطاله واخذها بيده في حقيبته ملفوفه باللفات الكثيره حتى لو راها زملاء البريدادير او اللواء وذهب دخلته في الليل الى بيتك وفتح الحقيبه واخرج البنطال والقميص فبدا اللواء يرقص يثب يثب الى اعلى واسفل لا لا لا تستطيع الدنيا أن تحتمله فرحا وسرورا وغته وحبورا لانه رآكم في صنبطالا من الخارج ومن صناعة النظرية فقال له أنا لا أستطيع أن أكافئك ان شئت أن تستمتع بزوجتي فلك وأن, وإن كانت كبيرة فهذه ابنتي هذا حال الاتحاد للسوبيات من خلال الاشتراكية الجاسة التي صنعتها العقلية الإنسانية المردية ولذلك وبعد دخول روسيا وبعد الدربات الموجعة لغربة وبعد ان قسم ظهر الجيش الاحمر وبعد ان رأى غربة شوف أبناء الولايات الاسلامية الجنوبية يضيئوا يعطون أبناء بدخشان وتخار وكندز أسلحتهم ليأخذوا النصحة مقابل لكريشنكوف عندما رأى أن هذه الرواتب الضائلة التي تعدد هؤلاء لشخص غربة من حوله من اللجان المركزية عندما رأى أن الضابط يضيع سلاحه من أجل أن يأخذه كمن جرعة الحشيس أو الغروين في شمال الغانتان عندما رأى أن الجيس الأحمر بهيله وهيمانه وأساطينه وسلطانه لم نستطع أن يقف أمام شعب حاسر حاف القدمين لا يملك ملأ بطه من الطعام ولا يملك ملأ من, من النقوط بثيات مبالية وبطوم طالية وأقدام حافية ينهزل الجيش الأحمر ولا يغني عنه لا شيوعية أفغانستان البائرة الخاسرة ولا البائرة الخاسرة ولا شيوعية روسيا وصواريخها ودباباتها وطائراتها عندها بدأ يفكر من جديد كان من تكشف قبل ثلاث سنوات يقول الله عليه أن مهزلت أبغانستان وتجرع الموارة في أعماق أبغانستان وذاق الويلات ورأى جنودهم يرجعون من داخل أبغانستان وقد فقدوا أعصابهم هنعا وخلطا أبركا أنه لا يقف أمام قوة الدين شيئا فبدأ يوضع الأنازيل على أرمينيا وبدأت أذربيجان تتحرك وأرجعوا الخلافات بين أذربيجان وأرمينيا إلى خلافات على بقعة أرض وكمية من التراب ولكنها الفطرة التي تبعث الجماهير ان تحط بنا وتنطلق من اثارها واقصد المؤتمر ال12 الذي انتهى في اوائل هذا الشهر المؤتمر ال12 بعد غياب 47 عاما لقد كان اخر مؤتمر عقد للاتحاد سنة هو المؤتمر الثامن عشر ثمثل ألف تسامين ومن ألف تسامين واحدة أربعين إلى ألف تسامين ستبع ثمانين لم تشهد روسيا أية مؤتمر شوئي عالمي كانت مؤتمرات توقف في ذاكر غفو الغرف المظيمة وفي أجتة الدهاليز المعتمة ومن وراء الأشوار ولا تعلم الجماهير عنها شيئا ولأول مرة يؤلم غرب الشوص وفي نهاية المؤتمر أن بلادنا ستشهد في السنوات القليلة القادمة تغييرات تحدد مصيرها لأن البروكرافية وحكم التذمة الفردية وحكم الفرد قد أيصلنا إلى حافة الهاوية أي هذا وأي مقض من نظرية الشروعي من أجاتها ومن ذا بضع الضربة شوف على الغرب بعد أن رأى ما رأى في أبغانستان وأدرك أن الفطرة الدينية أن الفطرة الدينية لا يمكن أن تستثم الأعمال ولا يمكن أن تقول للمؤمنين داخل الإبتال ولذلك سمح للناس أن ينتقدوا لأن غرب الشوف لا يعتبر من جيل الثورة يعتبر من الجيل الجديد من الجيل الثامن وكل ما ينطب من الانتقابات ويوجه من النوم النادع إنما يوجه للجذمة السادقة وضبعة تكتب عن السابقين الطغمة الحاكمة وبدأ ينتصدون حتى جيت شيخ الكاثب السابق تكتب أين السكر السكر قد قال لقد تنازلنا كثيرا تختفي المواد التمالية ثم الحاضية ومن الزباة الضروريات تختفي من المجتمع حتى اختفت من داخل الاتحاد السوفيتي وماذا عنشاعة الاشتراكية السوق السرداء التهريف التخلص شروع الرشرة انتفاة العمل ان عمل العامل في باكل الاتحاد السوفيتي يتعي ثلث العامل في ايضايا وفي السلطة لماذا ليس هنالك دافع وليس هنالك رابع ولا واجع ومن هنا فقد كانت ضربة الغنسان للجيش الأحمر إنذانا بتغيير الأيزولوجيات ليس في واقع العالم الإسلامي بأن يركب الكذافي بالجوزر ويهدم بنفسه السيدون حتى لتنبعث ثورة الجمادير الحاقبة وتبتلعه حيا فقام بالثورة قبل أن تقوم عليه وسيرحقه حافظ الأسد وصدام وغيرهم من الحاكمين في العالم العربي حكم الفرد الواحد أقول ليس تدميرا في بلة العالم الإجلامي إنما هو تغميرا في عقائب العالم وفي اتجاهاته وفي أجل وصدق الله هو الذي أرسل رسوله دين مدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كيها الكافرون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول